بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّا يَتَسَاءلُونَ عَنِ النَّبِيِّ العَظيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ ميقاتا يَوْمَ ينفخ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ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 vaduuk, is een heuvel, een heuvel en een